الذين يقولون ربنا إننا آمنا سغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لنا الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام كما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ لَأَسْتَمْهُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اللهم بصير بالعباد إن الذين يكفون بأيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشدهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من